موقع رياض القرآن يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما أتى قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات.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 أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ أَمْ لَمْ لم يحرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أَمْ يَقُولُونَ يقولون به جنة؟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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصراط لناكبون وكشفنا ما بهم من ضر ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا, ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم لجوا قد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون لربهم وما يتضرعون